وبطلب صلاحك وواثق تماني حبيبي شفعتك ما تكون بينك عندي محبك الاله ي ف ا ي د بخيرك ياللي يا بشفعتك ب ت ح ل ا ل ح ي ا ة أ ج ي ل ك بهمي و ق ر ب ي والمي تصلي عشاني أ ن و ل ا ل ن ج ا ة ومين ليا لي غيرك يا فايض بخيرك ي ل ل ي بشفعتك ب ت ح ل ا ل ح ي ا ة أ ج ي ل ك بهمي وكربي والمي تصلي عشاني أ ن و ل النجاح أ ب ا ح ا ل ي ر بحبك يا ب و ي ا وبطلب صلاحك وواصل تمنحك حبيبي شفعتك ب ق ص و د ه ي م ا عن د ا ل ا ل أ ج ي ل ك مظهرك و ت م ت ايدك وتنده تعالى وكلك حنان بتسمع حكايتي و ل ي ا تصلي ومن بعد خوفي أ ح س بامان اجيلك م ظ ا ر ك وتمد إ ي د ك وتنده تعالى وكلك حنان بتسمع حكايتي وليا تصلي ومن بعد بمات حكايتي تصلي أحس ومن وليا خوفي وضطنق ص اجيلك وواسط تحنطك و الاقي في حضنك سعاده وفرحه ة ماليها مثيل ا ت ن أ ギーレク ت حنطك و ل ا ي في حضنك سعاده و ف ر ح مليها م ز ي ل يا مرشد حياتنا ر ع ي ن ا و ح ب ي ن ا ودايما حياتك لينا دليل the day